هذا استعادة أسبوعية ابتالي السحر بطرد الجن والشياطين والآفات والعلم بالإمام جافر الصلاة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه والحمد لله الذي من توق عليه كفاه، والحمد لله الذي من وثق عليه لم يكن له أحد سواه، والحمد لله الذي يجزي بالحسان حسانا، وبالصبر نجاة، وبالسيئات عفوا وعفانا، والحمد لله الذي يكشف. طرنا من بعد كربتنا والحمد لله الذي يفرج غمنا يبعد البلاء عنا والحمد لله الذي ورجعنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة عصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمنت بالله العظيم وحده وكفرت من جبه والطاب والله سميع عليم تحصنت بشهادتي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرصت نفسي وحصنتها بالله ربي وحجبت عن أمامي وأطرافي وشعري وبشري بالله الواحد القهار فَمَا رَمَيْتُ مَنْ رَمَانِي بِسُوءٍ بِعَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَطِيمِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَالًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْحَكِيمِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَتْ شُمْشُؤٌ وَاتَّبَعُوا رَزْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِنْ فَضْلٍ عَظِيمٍ فَهَصَّمْتُ بِاللَّهِ تَحْسِيْنًا وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ تَعْظِيمًا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبًا إِنَّ اللَّهَ بَالِ وَأَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا اخسأوا فيها ولا تكلمون فبقى القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 إن رحمة الله قريب من المحسنين أعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الواعد القهار من شر ما يكون بالليل والنهار ومن شر ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العلي العظيم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 فأعيد نفسي وأحامل هذا الكتاب بالله الأحد الفرد الصمد النبي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد اعوذ نفسي وحامل هذا الكتاب برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت ما تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب له مقاليد السماوات والأرض يبسل الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يعيذ حامل هذا الكتاب بالله العلي العظيم وبأسمائه الشريفة الكاملة مباركة المخزونة المكنونة التي لا يتجاوزه النبر ولا فاجئ بأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وباسم الأعظم الأكبر وبكلماته التمات الطيبات وبالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبنور وجهه وعز جلاله والصافات صفاة فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد لو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء يا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى المليل على ويقذفون من كل جانب تحورا ولهم واصيب إلا من خطف الخطف تفأ تبعه شهاب ثاب قيدا وبلنف اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كنيما وعيسى نجيا ومحمدا صلوات الله عليه وعليهم حبيبا وبي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله وسلم هذا عجاب للأمن من شر سحرتي والشياطين والظلمة والجن بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّغَى وَإِن تَجْهَرُ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْح من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وجني شديد ومن كل ذي مخلب آصد ذراعيه بالوسيد ومن شر كل ساحر وساحرة وساكن وساكنة في البر والبحر والأكام والأجام ومن يولع بالفرش والمهور ومن شر كل إنسي ناقص الأهود ومن شر ما يتعرض الأجد السادي ومن يسترق السمع والأبصار ومن إذا ذكر الله ذاب كما يذوب الحديد والرصاص على النار وعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الجنان المنان الذي يسخر لداود الجبال ولسليمان الريحا والجن والإنس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين كتب الله لأغلب النان ورسني إن الله قوي عزيز ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله من ورائه محيط فالهو قرآن مجيد في لوح محفوظ وتوكلت على الله والجأت ظهري إلى الله يا قومنا ناجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويخرجكم من عذاب أليم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وزكريا عذ نادى ربه رب لا تذرني فعده وأنت خير الوارفين فاستجبنا له له فأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين آمنت بالله العظيم واستمسكت بالعروة الوثقى فاعتصمت بحبل الله المتين فكلمات الطامات كلها من شر ما خلق بألفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين وعترته الطائرين في الدين وصحابته الأكرمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا هذا عجاب لدفع العدو والبلاء والمكر والمحل والآفات والغول بسم الله الرحمن الرحيم أعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي تجلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا من كل ساحر وساحرة وجني وجنية وغول وغولة ومن شر إبليس وجنوده وأشياعه وأتباعه ومن شر كل جبار وسحار عليم ومن شر كل دابة أنتا آخذ من آصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الكبير المتعال رب الملائكة الثمانية والعرش الذي لا يتعرك والكرسي الذي لا يزول وبالاسم الذي هو مكتوب على صرادقات العرش والبهاء والعظمة وبالاسم الذي يحيي به الموتى ويميت به الأحياء وبالإسم الأعظم الأعلى وبأسمائك الحسنى وبآهيا شراهيا أدناي أصبع ورف آل شتاء وبما أنعم الله على الأنبياء وبما أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن شر الشياطين وأوليائهم وهمزاتهم واستفسازهم وغرورهم وريحهم ورجلهم وخيلهم ورجعهم وفردهم ومن شر زكان الهوى والسهل والجبل ومن هو في ظلمات الدر والبحر ومن شر عبدة الديران والعيون والباهي ومن يشمي في الأسواق ويكون مع البحوش والدواب والسباع ومن شر ساكن الأكام والأجام والخراب والهمان ومن يوسوس في صدور الناس ويعمل الخطأ بسم الله الكبير الكريم الأعظم الذي هو مكتوب على سرادق الأرش الرفيع القائم فبالإسم الذي خلق الجنة والنار والليل والنهار وأعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالإسم الذي أشرقت به النجوم واستقرت العرض وبالأسماء العظام والعرش الذي لا يرام وبالآمال الأولياء والنعمات التي لا تصى وأسمائك الحسنى وأوجهها وأسرعها أجابةً وبالاسم المكنون المخدون الآجالي وبالاسم المكنون المخدون الآجي للأعظم الأعلى الذي تحب وترضى عمن دعاك وبه وبكل اسم في التورات والإنجيل والزبور والفرقان العظيم أسألك تحفظ حامل هذا الكتاب وتحوسه من كل جبار عنيد وجني شديد قائم أو قاعد نائم أو يقوان ومن شب ما أخفت وما ظهرت بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله وحده هذا عجاب لطوارق الليل والنهار والقروب والجنود والخبيثة بسم الله الرحمن الرحيم أعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي قامت الأرض بحكمه وهبت النجوم بعمله وسيرت الجبال بإذنه أسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والتواب وكثير من الناس وكافر حق عليه نعذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الله اكبر سيدنا و الله اكبر واعوذ نفسي وحامل هذا الكتاب من شر ما خلق مذرع وبرع ومن طوارق الليل والنهار لا طارقا إلا يطرقوا منك بخير ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 أخذت أسماعكم وأبصاركم قوتكم بسمع الله وبصره وقوته واستترت بيني وبينكم بستر النبوة الذي استتر به الأنبياء والأولياء من سطوات الجبابرة الفراعنة جبرائيل عن يميني وميكائيل عن شمالي وعزرائيل ورائي ومحمد صلى الله عليه وسلم أمامي واللهم اطلعوا على من يحول بيني وبين القوم الظالمين ومن يتوكل على الله فهو عسبه إن الله باله أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إنهم لهم المنصورون وإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّتِي عِنْدَ اللَّهِ النِّسْلَام قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا لا يغلب الله غالب ولا ينجو منه هارب وهو السميع البصير إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين هذا عجاب لدفع الإنس والجن والأمراض وطيق الصدر بسم الله الرحمن الرحيم نعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي لا إله إلا هو وبكلماته التامات الطيبات المنجيات المباركات المكنونات المحلونات التي لا يتجاوزهن فر ولا فاجر فبأم الكتاب والسبع المفاء والقرآن العظيم الذي قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأعيذهما من شر ما يكون بالليل والنهار فما اختصر عليه القلوب وتراه الأعين وأعيذهما من شر الجن والإنس بالواحد القحار قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا طرا من يهدي الله فهو المهتاد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأنزلنا هذا القرآن على جبل لريته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 من شر وسواس الخناس الذي يؤسس في سدور الناس من الجنة والناس إنهم يكيبون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي وحامل هذا الكتاب استعذ به أبو البشر بشيت منوح وهابل ولوط ما إدريس صالح وداود وسليمان وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وإلياس والخضر وعزير ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين صلوات الله عليهم أجمعين بألف لا حبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الأكرمين إلى يوم الدين وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين هذا عجاب للعين وللقبول والهيبة والبصرة والأم والألطاف بسم الله الرحمن الرحيم أعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو البطش الشديد والسلطان الرفيب والقدرة القاهرة والعزة الغالبة له الجود والبهاء والرفعة والسناء الواحد الأحد الفرد الصمد الجبار المتكبر وأعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله من شر كل عين ناظرة وأذن سامعة وأيد باطشة وأقدام ماشية وقلوب وقلوب موعية الصدور خاوية وأنفس كافرة وبيمين لازمة ظاهرة مباطنة. فمن يستمع الآن يجد له شهابا الرصد وأعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الرحمن الرحيم. ألا له خلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأعيدهما. من شر فسقت العرب والعجم والترك والديلم والنصارى واليهود ومن شر قدابة الرب آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأعيذ برب حبس حادث وشهاب قابس وحجر يابس وماء فارس وليل دامس العين بالعين وردت العين إلى العين ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر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 وطاها ياسين بحاميم عين قاف تبحبه ميسورا توجه حيث شئتا فإنك منصور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمت هذه الهياكل السبعة بخاتم الله المنيع الذي ختم به على أقطار السماوات أنتقى على الأرض إلا بإذنه وبخاتم سليمان بن دابود عليهما السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعالوا واتوني وأتوني مسلمين وبخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون إن الله وملائكته نصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الرحيمين